بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أغانى الناس عجبا أن أُحيينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وأبشر الذين آمنوا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا 118. إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 119. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة، والذين كفروا لهم شراب من حميم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وَقَدَّرُوا مَنَازِلَنَا تَعْلُمُ وَعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لله أنو ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.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 نعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجوبه أو قاعدة أو قائما فلما كشفنا عنه ضرره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه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 Qul maa yakonu li an abadilahu min tilqai nafsi In attabu'u illa maa yuha ilayhi Inni akhafu in aksaitu rambi azaab hewmin arzim Qul loo shak Allah maa talotu'u alaykum wa laa adha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 Taklah enggam mereka, dan mereka berkata: "Mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah. Mereka tidak dapat menolak kekuasaan Allah. Mereka tidak dapat menolak kekuasaan متوا وحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظر من المتضررين، وإذا أذقنا سرّ حمداً من بعد ضرر، وإذا أذقنا سرّ حمداً من بعد ضرر، أمسّتهم إذا لهم مكروفاً في آياتنا. 109. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 110. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ناريح العاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دع الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه للكونا من الشاكرين فلم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 لما مثروا الحياة الدنيا كما إن أزلوا من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت.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 119. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 110. للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون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 كُم أنتم وشركاؤكم، فزَيَلْنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرْكَاؤُهُمْ مَا كُنتم إِيَّا نَتَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شِيْدَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ Karena itu, tbelu setiap nafsu yang sebelumnya, dan mereka kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Hakiki, dan mereka dihindari dari apa yang mereka fikirkan. Katakanlah: Siapa yang يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنت ان تنصرفون كذلك حقت كلمه ربك للذين فسقوا انهم لا امنون قل لمن شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيد قل الله يبدا الخلق ثم يعيد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 بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَالَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيهِ عملي ولكم عملكم انت بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك افات تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ أَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى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 ثقيلا للذين لم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون بوستن بيونك حق هو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 Qul bı fadlillahi wa bı rahmatihi, fabı dzalik, faliyfarahu. Huwa qayrum mma yajmāoon. Qul araytum ma azalillahu lakaum mırizqin, fajalatum minhu harām wa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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهدا إذ في فيه وما يعذب عباد ربك ممن يظالم ذره في الارض ولا في السماء ولا asar min zalk, ولا akbar illa fi kitab mubin. Ala inna awliya Allah, la khafun alaihim, walla hum yahzanun. Aladin amahu wa kahu Lahum al-bushra fi al-hayat al-dunya wa fi al-akhirah, la tabdil al-kalimatillah. Zalikahul fauzul ghadir, walla yahzum kawuluh. Inna al-ghaztillah jamia,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 Nahar mudsira. Infi zalkal ayatil qomi yasmagun. Qalut takhdal laulda. Subhanahu walghani. Lahu ma fi al sanaat wa ma fi al ad. Inn aladkum min surtani bihaa dan.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 Faajimyoo amrakum wa shurkaakum, thumma la yakun amrakum عليكم humma, thumma qudoo ilayya wallatu dziroon, fainta walaytum, fa ma saltukum min ajr, in ajriyya illa ala Allah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 داعيه رسلا الى قوم فجاؤوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى ولا اله في العون استكبروا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاء؟ لَكُم أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أَلَوْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا وَتَقُونَ لَكُمَ الْكِبِرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُسْتَعْمَلِينَ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 Fakalul Allah, Tawakkalna, Rabbna, La Tajaalna Fithnatul Qaum Al Zalimin, Wadjina Bi-Rahmatika Min Al Qaum Al Kaafirin, Wa Arohina تبووا آل قومكم ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلكم وقيم الصلاة وبشري المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُلكَ وَأَعْطَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَعْطَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنَّ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 10... 11.. 12.. 13.. 14.. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 20. 22. 29. 30. 31. 22. 22. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 34. 35. 35. انما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما وحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين